بسم الله الرحمن الرحيم تبارك Ik I'm God. Oh Ik hou Ja, Dan kwam ZANG EN أرأيت من اتخذ إلهاه هواه من اتخذ إلهاه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أم أم أفترضوا يسمعون أو أن يعقلون إنهم إلا كالأنعام بلهم أظل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مدى ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا Oh. en ja Oh, <laughs> oh, What? Oh.